فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِلَوِيَ يَوْمَ إِذِ أَلَمْ نَجَّعَلِ الْأَرْضَ كِثَافَةً أَحْيَىٰ أَوْ أَمْوَاتَةَ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا